كل الذين آمنوا يرضروا للذين لا يرضون أيام الله ليجري قوما بما كانوا يكسرون من عمل طالحا فلنفسه ومن أزافع وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِلِ الْكِتَابَ وَالْلُّكْمَ وَالنُّهُ وَتَغَذَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَتَغَذَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَتَغْضَلْنَاهُمْ عَلَى نَأْخُذُهُمْ فَيَنَاتٌ مِنَ الأَرْضِ فَمَقْتَرَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءُوهُمْ طَغْيَانَ ذَلِكُم إِنَّ رَبَّكَ كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر باتفع. الله شيئا وإن الظالمين تحضرهم أولياء بحث والله وليم التقيب هذا فقائل للناس ونزم ورحمة أم حكم الذين يجرعوا السيئة بأن نجعلهم كالذين آمن وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ وَعْدَ رَبِّكُمْ لَحَقٌّ